بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فكنا نتحدث عن المستحاضة وقلنا إن المرأة المستحاضة إما أن يكون لها عادة تكون ذات عادة أو يكون لها تميز يعني أنه وقع عليها إطباق الدم بعد أن كان لها عادة معروفة امرأة تحيض تعرف وقت الحيض سبعة أيام تعرف العدد نعم في كل شهر مثلا ثم أطبق عليها الدم نعم ولها عاده من قبل يعني إما أن تكون ذات عادة وإما أن تكون ذات تمييز نعم هذه المرأة هل نحيلها إن كان لها عادة إلى عادتها أو نحيلها إن كان لها عادة وتمييز نحيلها إلى التمييز تمييز بمعنى أن دم الحيض له أربع صفات ذكرناها من قبل قلنا هي اللون يميل إلى السواد وغليظ ويخرج متجلط وله رائحة هذا التمييز نعم فهل نقول للمرأة دائما إن كان لها تمييز حتى لو كان لها عادة سابقة إن رأيت الدم الأسود توقفي وإذا جاء الدم الأحمر اغتسلي وصلي فإذا رجع الأسود توقفي فإذا انقطع وجاء الأحمر اغتسلي وصلي مثلا فالعبرة بالتمييز أو نقول لها لا إن كان لك عادة من قبل هل أنت لك من ذوات العادة تقول نعم مثلا نقول لها ارجعي إلى عادتك متى كان يأتيك الحيط تقول يأتيني التاريخ خمسة مثلا من الشهر لمدة سبعة أيام نقول لها ارجعي إلى العادة خلاص تاريخ خمسة أنت تعتبرين حائض؟ إلى التاريخ سبعة إلى إلى سبعة أيام نهاية سبعة أيام التي العادة التي تعرفينها وتستمرين عليها حتى لو كانت لا تميز حتى لو كانت لا تميز حتى لو جاءها الدم الأسود في فترات أخرى حتى لو جاءها الدم الأسود في فترات أخرى واضح باعتبار أن الت أن العادة أقوى وأثبت من التمييز وإذا نظرنا إلى النصوص الواردة وجدنا أن عامتها يحيل إلى العادة، يحيل إلى العادة. قد تكون المرأة لا عادت لها يعني من قبل، وليس لها الآن تميز. الدم كله يصفه واحدة. فماذا تصنع؟ لا عاده ولا تميز. لا عاده ولا تميز. ماذا نقول لها؟ نقول بأنها ترجع إلى قريباتها ما هي عادة هؤلاء القريبات فهي أقرب لهن. إذا كان القريبات نفس الحال مستحاضات فماذا نصنع ولا عادة ولا تمييز نقول ترجع إلى غالب عادة النساء غالب عادة النساء منذ متى تحكم بأنه حيض لا عادة ولا تمييز الدم يطبق عليها من أول الشهر إلى آخره نقول أول كل شهر هلالي كذلك المرأة المتحيرة التي كانت لها عادة ثم نسيت العادة وليس لها تمييز نحن ماذا قلنا في المتحيرة لها كم شرط؟ ثلاثة شروط ما هي؟ نسيت العادة ونسيت هو العادة ما هو؟ لا لا ما هو نسيان التمييز ما ينسى تراه نعم تنسى العدد وتنسى الوقت واضح ما تدري متى يأتيها في نصف الشهر أو في أوله وتنسى العدد هو سبعة أيام ولا خمسة أيام ولا يومين فهذه تسمى متحيرة فهذه ماذا نصنع لها نعم نقول بالنسبه للعدد انظري إلى قريباتك وبالنسبة للابتداء من أول من أول كل شهر هذا الكلام خلاصة نعم لما جاء في النصوص الواردة في هذا الباب ويمكن أن أستعرض لكم بعض الأحاديث الصحيحة لتقفوا على ما ذكرت من أن عامة الأحاديث تحيل إلى العادة تحيل إلى العادة لا إلا في حديث واحد كما سيأتي والحديث هذا الواحد ليس من جهة الثبوت بمنزلة تلك الأحاديث إطلاقا فالأحاديث التي تحيل إلى العادة حديث أم سلمة نعم أنها أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستفر بثوب ثم لتصلي يعني تضع شيئا لعل يقع الدم ينزل نعم فهذا الحديث أحال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى عادتها المتقدمة ولم يستفصل هل لها تمييز أو ليس لها تمييز مما يدل على أن ذلك محمول على عموم الاحوال سواء كانت مميزة أو غير مميزة ترجع إلى ماذا إلى عادتها لأنه قال هنا لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابها ترجع إلى عادتها نعم ومن الأحاديث أيضا نعم طبعا هذه المرأة سميت أنها فاطمة بنت أبي حبيش كما جاء في بعض الروايات حديث عائشة أيضا رضي الله تعالى عنها عند مسلم بهذا اللفظ بأن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها المركن مثل الطشت أو المكان اللي هي تغتسل اللي تغتسل فيه نعم مثل أن يغسل فيه الثياب قديما فرأيت مركنها ملآن دمن، هذه مستحاضة الآن فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمك في قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي حالها إذا العادة ولم يذكر التمييز ما قال أنت مميزة ولا غير مميزة وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في الأقوال واضح ينزل منزلة لأنه ما قال أنت مميزة ولا غير مميزة فدل على أن هذا هو الحكم سواء كانت مميزة أو غير مميزة ينزل منزلة العموم كأنه قال كل امرأة مستحاضة سواء كانت مميزة أو غير مميزة فترجع إلى إلى عادتها وحديث فاطمة بنت أبي حبيش أيضا نعم أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق دم الاستحاضة الزائد على فانظري إذا أتى قرؤك فلا تصلي فإذا مر قرؤك فتطهري ثم صلي ما بين القرؤين إلى القر إذا أتى قرؤك معنى حالها إلى إيش إلى العادة إذا أتى قرؤك كأنه قال إذا أتت عادتك إذا أتى حيضك نعم فأمسكي عن الصلاة وكذلك عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل. هذا صريح إذا جاءت لقرؤكي هنا قال أن تقعد الأيام التي كانت تقعد وكذلك حديث أم حبيبة بنت جحش أخت حمى وأخت زينب أنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي أيام أقرائها يعني أيام أيام العادة أيام العادة نعم وكذلك أيضا حديث ثابت عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي نعم وأيضا جاء عن أبي جعفر عند أبي داود في سننه أن سوده استحيضت أم المؤمنين استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مضت أيامها اغتسلت وصلت اغتسلت وصلت و... وكذلك حديث عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة هذا المخرج في الصحيحين نعم قال إنما ذلك عرق الحديث في الباب وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي وفي رواية فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسل الدم عنك وصلي ذهب قدرها لو كان المقصود به التمييز ما يقول إذا ذهب قدرها نعم وإنما يقول إذا ذهب ذاك عنك مثلا أو ذاك الدم الذي عرفتيه إنما ذهب قدرها معناها قدر الحيضة السابقة التي كانت عليها العادة فانظر إلى هذه الأحاديث الآن جميعا تدل على أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أحال إلى ماذا إلى العادة الإحالة إلى التمييز في رواية لحديث فاطمة بنت أبي حبيش نحن مضى عندنا من حديث فاطمة بنت أبي حبيش أن النبي صلى الله عليه وسلم أحالها إلى ماذا إلى العادة أليس كذلك؟ شوف الحديث الأول حديث أم سلمة وقلنا لما سعلت أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: لتنظر عدة الليالي والأيام التي تحظها من الشهر. نعم. في رواية جاءت تسميتها بأنها فاطمة بنت أبي حبيش. نعم. وكذلك في الحديث الآخر صريحا عن فاطم أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فشكت إليه قال إنما ذلك عرق فانظري إذا أتا قرؤك فلا تصلي نعم. فالآن هذه الروايات حديث فاطمة بنت أبي حبيش أحала فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى العادة. عندنا رواية هنا نعم بإسناد يحسنه بعض أهل العلم نعم أنها كانت تستحاض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيضة فإنه دم أسود يعرف دم أسود يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق فإنما هو عرق لاحظتم فهنا أحالها إلى التمييز وهي امرأة واحدة فاطمة في الرواية الأخرى أحالها إلى عادتها وهنا أحالها إلى التمييز ولا تستطيع أن تقول إنها مثلا كان هذا في أكثر من مرة مرة كان لها تمييز ومره ما كان لها تمييز لأنك ستقابل بالروايات الأخرى التي كان يحيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى إلى العادة إلى العادة نعم لو ما بقينا إلا في هذا الحديث كان يمكن أن نقول يحتمل أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة مثلا وعلم من بعض الحالات أن لها تمييز ومن بعضها أنه ليس لها تمييز فأحال مرة إلى العادة ومرة إلى التمييز لكن باقي الروايات كل الروايات الإحالة فيها إلى العادة مع أن هذا الحديث لا يخلو من ضعف وقد ضعفه بعض أهل العلم أصلا وقال لا يصح الإحالة إلى العادة إذا كان المرأة لها تمييز وحسنه آخرون وبناء عليه المسألة تحتاج إلى شيء من الترجيح فماذا يقال؟ يقال إن المرأة إن كان لها عاده فإنها ترجع إلى عادتها هذه اللي أطبق عليها الدم ترجع إلى عادتها وإن لم يكن لها عاده فإنها تنظر دائما في الدم الأسود الذي تميزه فهو عادتها فإذا قطع اغتسلت فإن رجع توقفت وهكذا ديدنها نعم ليس لها عادة ولكن لها تميز فإن لم يوجد لا عادة ولا تميز يقدر هل يقدر بغالب عادة النساء أو ب قريباتها الأقرب بعادة قريباتها نعم هذا التقدير جاء في بعض الروايات من حديث حمنه بن جحش قالت كنت أستحم حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، وذكرت ما دار بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، تصف له أن هذا أكثر مما يتصور الدم الذي يخرج، نعم، فقال لها في النهاية إنما هذه ركضة من ركضات الشيطان، فتحيض ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله. تقديرا يعني باعتبار غالب عادة النساء لأن غالب عادة النساء بين الستة والسبعة نعم في علم الله ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت واستنقأت فصلي ثلاثا وعشرين ليلة أو أربعا وعشرين ليلة يعني بحسب ما تمكث ستة أيام أو سبعة أيام نعم وأيامها وصومي نعم، فإن ذلك يجزيكي وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن نعم، فالآن هذا الحديث أحال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إلى التقدير فصار عندنا من مجموع هذه الحالات ثلاثة أمور الإحالة إلى العادة وعليه عامة الأحاديث الإحالة إلى التمييز وهذا قلنا فيه رواية من حديث فاطمة بنت أبي حبيش والإحالة إلى التقدير من حديث في إحدى روايات حديث حملة وبناء عليه يقال فيه التفصيل السابق قد يقول قائل طيب هذه الرواية لماذا لا نرجح ترجيحا يطرح الرواية الأخرى تماما ونقول هذه عارضة الرواية الصحيحة فتطرح وتضعف نقول العمل بها في بعض الحالات نعم وإسنادها من قبيل الحسن أو نحو ذلك أولى من الطراحها واللجوء إلى الاجتهاد المحض والرأي في حال كون المرأة لا عادة لها أصلا لو كانت المرأة لا عادة لها أيهما خير أن نعمل بهذا الحديث وإن كان فيه بعض أهل العلم يضعفوا وبعضهم يصحيحوا نعم أو نطرح هذا الحديث ونقول عارض الروايات الأخرى أصلا ونرجح عليها الروايات الأخرى طيب المرأة التي لا عادة لها ماذا تصنع نقول نحيلها إلى هذا الحديث نحيلها إلى هذه الأحاديث نعم وإن لم تكن من أصح الأحاديث ولكنها من قبيل المقبول من الحسن أو الحسن لغيره أو نحو هذا فيعمل بها في الحالات في الحالات الأخرى ونكون بهذا قد عملنا بالأحاديث نعم وهذا هو المنهج الصحيح في الاتباع والعمل وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله بأن العمل بالحديث أحب إليه من القياس هو لا يقصد الحديث الذي لا يصح بوجه وإنما يقصد مثل هذا ونحو هذا مما فيه ما مقال لكنه قد يتقوى أو نحو ذلك أو عارضه ما هو أصح منه نعم لكن يمكن أن يعمل به في بعض الحالات والتفاصيل والله تعالى أعلم هذه خلاصة فيما يتعلق بالمرأة المستحاضة أما التي لم يطبق عليها الدم فكما قلنا من أهل العلم قال تلزم العادة وما زاد من يومين أو ثلاثة أو نحو ذلك فهذا خارج عن العادة وليس بشيء تغتسل ومن أهل العلم كشيخ الإسلام من تيمية كما قلنا وجماعة من أهل العلم يقول ما دام الدم ينزل فالله يقول قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط وإن كان لها عادة فإذا زادت يومين أو ثلاثة أو أربعة طالما أن الدم ينزل فإذا نقول لها أمكثي أمكثي لا تصلين حتى ينقطع هذه غير المستحاضة الآن غير اللي أطبق عليها الدم هل تسمى مستحاضة بزيادة اليومين أو الثلاثة أو نحو ذلك ما لم يطبق الدم من أهل العلم لا يراها مستحاضة وقلنا لكم هذا اختيار شيخ الإسلام ومن من يقول به من المحاصرين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله واضح طيب الآن نحن قرأنا حديثا واحدا أو حديثين من الباب حديثين شرحناها حديث الدع الصلاة والحديث الآخر فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل لكل صلاة قلنا لكم إن عامة أهل العلم يقولون إن هذا لا يجب سبق تكلمنا على هذا مسألة الاغتسال أنه لا يجب وهذا الحديث يدل على أنه فعلته من عندي نفسها و... وإنما ذلك يستحب فهو أكمل الحالات أن تغتسل لكل صلاة فإن ضعفت عنه فإنها تجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بغسل واحد فأم... فإن ضعفت عنه يعني شقة عليها وذلك للاستحباب فإنها تتوضأ لكل صلاة تغسل أثر الدم وتتوضأ من غير اغتسال فالقدر الواجب هو هو الوضوء وهذا الذي عليه عامة أهل العلم السواد الأعظم من أهل العلم سلفا وخلفا يقول لا يجب إلا الوضوء نعم ونقل ذلك عن الأئمة الأربعة وغيرهم نعم كثير من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وتكلمنا على مثل هذا لو أردت أن أشير إلى بعض الأحاديث الواردة في هذا المعنى نعم الاغتسال هل يكون لكل صلاة أو تجمع بين الصلاتين أو أن المطلوب هو الوضوء فقط الأحاديث الصحيح الواردة في هذا المعنى فقط نعم أو بعض الأحاديث الصحيحة ما ورد من الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين. عندنا حديث الحديث السابق. نعم حديث حمنة. بنت جحش لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت أنها كانت تستحاب حيضة شديدة. في آخره قال لها النبي صلى الله عليه وسلم وإن قوتي على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر. وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي وتغتسلين مع الفجر فافعلي نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إلي الآن في هذا وجهها إلى الجمع بين الصلاتين وقال إن قدرت على ذلك إن لم يشق عليك ذلك هذا الحديث إسناده حسن نعم وفيه الجمع وهي الحالة الوسط كما ذكرنا سابقا لا تغتسل لكل صلاة وليس الوضوء وإنما الجمع بين الصلاتين الجمع بين الصلاتين فيما يتعلق بالاغتسال لكل صلاة نعم الاغتسال لكل صلاة عندنا حديث عائشة أن أم حبيبة بن جحش نعم استحيضت سبع سنين فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي قالت عائشة فكانت تغتسل في مركن، في حجرة أختها زينب إلى آخره قال لها اغتسلي وصلي نعم هذه أم حبيبة فكانت تغتسل لكل صلاة هنا ما أمرها أن تغتسل لكل صلاة فهو محتمل نعم، أنها فهمت ذلك هي أو اجتهدت، فكانت تغتسل وتصلي لكل صلاة. لكن هذا وحده لا يكفي في في في أن يقال بأن المرأة طالب بأن تغتسل لكل صلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث في ظاهره لم يوجهها لم يوجهها إلى هذا. لكن إذا تتبعنا الروايات نعم، فقد جاء في بعضها. فأمرها بالغسل لكل صلاة وهذا بإسناد صحيح في بعض السنن كأبي داوود أمرها أن تغتسل لكل صلاة وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أيضا أن أم حبيبة بن جحش استحيضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اغتسلي لكل صلاة نعم اغتسلي لكل صلاة وأيضا عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف من هي نعم من هي اللي كانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف ها من هي نعم أم حبيبة بن جحش أم حبيبة عندنا أم حبيبة وعندنا فاطمة بنت أبي حبيش أم حبيبة هي اللي كانت زوجة لعبد الرحمن بن عوف أم حبيبة زوجة عبد الرحمن بن عوف فانظر هذه الرواية نعم عن زينب بنت أبي سلمة أن امرأة كانت تراقد الدم وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف من هي أم حبيبة بن جحش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي وتصلّي، نعم. وفي رواية إن قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي لاحظ ذكر الغسل لكل صلاة وذكر الجمع مما يدل على أنه أنها تندب للغسل لكل صلاة. وهذا فيه مشقة فإن شقة عليها وليس المقصود المشقة الكبيرة التي يسقط معها الواجب لا وإنما هي مشقة دون مشقة فهنا تنتقل إلى تغتسل لكل صلاتين فإن شقة أيضا فإن الواجب هو أن تتوضى نعم وأيضا مما ورد في هذا المعنى نعم، فيما يتعلق مثلا بالجمع بين الصلاتين نعم، حديث فاطمة بنت أبي حبيش في بعضه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا وتغتسل للفجر غسلا واحدا وتتوضع فيما بين ذلك. وفي رواية عن ابن عباس لما اشتد عليها الغسل أمرها أن تجمع بين بين الصلاتين. نعم هذا كله في أم في أم حبيبة. أما ما ورد فيما يتعلق بالوضوء تؤمر المرأة بالوضوء فقط من غير غسل. ففي بعض روايات حديث زينب أو أم حبيبة عفواً. أنه قال توضئي لكل صلاة وكذلك أيضا حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن جدة عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدعو الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي والوضوء عند كل صلاة يعني الغسل الأول الذي تخرج به من الحيض تغتسل تتطهر من الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة وفي حديث عائشة قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ثم اغتسلي ثم توضعي لكل صلاة وصلي وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف رواية السابقة فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضعي وصلي وحديث أم حبيبة في بعض الروايات أنها استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإذا رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت بمعنى أنها انتقض وضوءها لأن لو بقيت جافة لا تحتاج إلى, إلى وضوء لأن المرأة كيف تعرف الطهر كيف يحكم بطهر المرأة كيف نحكم بطهرها نعم نحكم بطهرها بأحد أربعة أمور نعم بأحد أربعة أمور إما أن تكون المرأة، نعم، آه... نعم، تفضل، نعم، نعم. الآن المرأة التي لها عادة، كيف تعرف الطهر؟ من النساء من تأتيها القصة البيضاء؟ والمقصود بالقصة البيضاء هو سائل أبيض يفرزه الرحم ماء أبيض بعد بعد الحيض. يشبه بماء العجين أو ماء الجص أو نحو ذلك ماء مختلط بشيء من البياض. يخرج من الرحم بعد الحيض. فهذه هي القصة البيضاء. فإذا رأتها حكم بالطهر. فإن رأت بعدها شيئا من كدرة أو صفرة أو دم فلا عبرة به واضح وإذا كانت المرأة لا ترى القصة البيضاء فإنه يعرف طهرها أو يحكم به بالجفاف التام والمقصود بالجفاف التام بمعنى أن المرأة لو أدخلت قطنه أو نحو ذلك لا يخرج معها لا دم ولا كدرة ولا صفرة الصفرة مثل الصفرة التي تعلو الجرح إذا فيه صديد أو نحو هذا واضح و... والكدرة وش الكدرة لا الكدرة في في الحي اللون الداكن لا لا في الحي ليس اللون الداكن الكدرة والصفرة غير الدم ليس الدم نعم كيف لا يخرج منها سائل كدر كدر نعم كدر وبعض أهل العلم يقول قد يكون فيه عروق أو مثل العروق عروق من الدم عروق ما هو دم عروق قد يوجد فيه مثل العروق سائل كدر فإذا كانت لا يخرج منها لا كدرة ولا صفرة ولا دم هذا الجفاف التام نعم فعندئذ يحكم بطهرها طبعا المرأة تنتظر إذا انقطع عنها الدم تنتظر لعله ينزل شيء فتنتظر ثم إذا غلب على ظنها أنه لن يخرج فإنها وأما إذا كان ينزل عليها متقطع يعني من عادة هذه المرأة أنه ينزل عليها الدم ثم ينقطع ثم يرجع بعد ست ساعات أو سبع ساعات ويحصل جفاف تام فيها الست ساعات فإننا نقول هذه الست ساعات من من الحيض واضح من الحيض ليست بطهر لكن لو أنه حصل الجفاف التام والانقطاع لمدة يومين ماذا نقول جاء الدم في يومين ثم حصل انقطاع تام في يومين ثم جاه يومين ثم نقول تغتسل وتصلي واضح فلا بد من مدة معتبرة كأن يمضي عليها مثلا أكثر من يوم جفاف تام والنساء ينتظرن والله عز وجل لا يؤاخذها هي تنتظر ويدخل وقت الصلاة ويخرج وهي لم تصلي لأنها تتوقع نزول الدم فهي غير مؤاخدة بهذا الاعتبار فكما ذكرت لكم في أول الكلام في باب الحيض نعم بأن مثل هذه الأمور لها مدخل بالاجتهاد من الجهتين من جهة استنباط الأحكام ومن جهة التطبيق تطبيق المرأة هل هذا كذا ولا كذا ولا ما لونه ولا ما صفته وهذا اللي خرج هل هو كدره صفره ولا أنه من الإفرازات الطبيعية اللي يفرزها الرحم عادة النساء يكاد يكون لكل واحدة طريقة فيما يخرج منها من العجائب والغرائب. بعض النساء تقول أصلا أنا ما شوف القصة البيضاء تنزل عليها القصة البيضاء لكن تقول ما شوف فلا بعد عشرين يوم وجفاف تام بعد الدم هل نقول انتظري لأنها القصة البيضاء كما قالت عائشة رضي الله عنها فلا تعجلنا حتى ترين قصة البيضاء عائشة رضي الله عنها كان يأتيها النساء بالخرق فيها كدرة وصفرة قبل القصة البيضاء ممن ترى القصة البيضاء فنقول ماذا من الكدرة والصفرة متصلة بالدم فهو حيض حتى ترين الطهر إما القصة البيضاء أو الجفاف التام نعم هذا وهو وإن كان لا, لا لا لا يمس الرجال هذا الموضوع لكنه في غاية الأهمية الإمام أحمد يقول جلست في تسع سنين أدرس موضوع الحيض تسع سنين الإمام أحمد فكم نحن نحتاج أن نجلس فيه في درسين فال ولذلك أقول وإن لم يكن الرجل يبتلى بشيء من هذا لكن بنته وزوجته وأخته وأمه و... نعم والناس يسألون عنه لا تتوقف أسئلتهم عنه خاصة إذا جاء رمضان والحج ليس لهم شغل النساء إلا بالسؤال عن هذه القضية واضح فالإنسان يكون على بينه وكثيرا وكثيرا ما يسأل الناس عن حجة سابقة وطواف سابق طافته المرأة وهي وهي حائض أو في دم متقطع أو نحو ذلك وأفتاها أبوها ولا أخوها ولا عمها ولا ثم بعد ذلك تقول لها الله المستهى فضل نعم تقول كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنوب هذا يقرر قضيه وهي أن الحائض ليست بنجسة وما خالطته من الماء فإنه لا يتغير لا ينتقل لا إلى حكم النجاسة ولا يقال إنه صار طاهرا بعد أن كان طهورا فكانت تغتسل مع النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد خلافا لما كان يعتقده اليهود من أن المرأة الحائض أنها نجسة فلا يواكلونها ولا وتعتزل في مكان وحدها. وفيه أيضا يؤخذ من جواز تصال الرجل وامرأته، نعم، وهذا يحتاج إلى تجرد، نعم، ولا مثل هذا يمكن التحرز فيه من ظهور. العورة فلا إشكال في مثل ذلك إنما إبداء العورات من غير حاجة هذا الذي يذم وقد ورد النهي عنه نعم كان يبيت الإنسان لوحده عريانا كما هي عادة بعض الأعاجم في بعض البلاد إما أنه يستر فقط العورة المغلظة وإما أنه ينام من غير شيء هي عادات عند الأعاج انتقلت عند بعض المسلمين وهي عادات قبيحة جدا جدا وبعضهم يفعل ذلك توفير للثياب ومحافظة عليها علشان ما تبلع وتتلف فينشرها بجانبه إذا نام وينام من غير شيء وللأسف أننا أنهم ما دخلوا جحرا إلا دخلناه معهم بدأت هذه العادة للأسف نسمى بعض الشباب يسأل عن هذا يقول أريح أريح لوحده غير متزوج ولا لوحده ينام في غرفته يتجرد من ملابسه هذا قلة حياء نعم لا حياء من الله ولا من الملائكة نعم ولا من النفس ولا مرؤة نعم وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حار المباشرة أصلها من نس البشرة والمباشرة غير الجماع فيباشر صلى الله عليه وسلم يأمرها فتتزر يعني تلبس إزارا نعم فيباشره حائض ما يدل هذا يؤخذ منه جواز الاستمتاع بالحائض فيما دون فيما دون الفرج وهل يقال فيما عدا محل الإزار؟ كما يدل عليه ظاهر هذا الحديث كان يأمرني فأتزر وإلى أي حد هذا الإزار إلى الركبة أو إلى أي حد جاء في حديث ميمونة وحديث ثابت عند أبي داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر المرأة من نسائه وهي حائض إذا كان عليها عليها إزار إلى أنصاف الفخذين أو الركبتين تحتجز به يعني لا بس إلى أنصاف الفخذين أو, أو إلى الركبتين وجاء أيضا عن عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا وهذا ثابت أيضا عند أبي داود ألقى على فرجها ثوبا وأخذ منه بعض أهل العلم أن فرج الحائض يستر نعم يصتر لئلا يصيبه من شيء قد تكون المرأة في حكم الحيض لكنه منقطع الدم ساعات ومع ذلك نعم وبعض أهل العلم فهم منه أن المقصود من ذلك لئلا تغلبه نفسه فيجامع فيقع في المحظور على كل حال يكون ذلك والله أعلم توقيا وتحرزا ومبالغة في التباعد قل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض يعني اعتزلوا الجماعهم وقد أخذ من مثل هذه الأحاديث من ظواهرها بعض أهل العلم أنه لا يجوز الاستمتاع بالمرأة فيما تحت الإزار فيما تحت الإزار وهذا قال بها إما من المتقدمين والمتأخرين كالإمام مالك وأبي حنيفة وسعيد بن مسيب وشريح وطاوس والقول الآخر أن ذلك يجوز ولكن الأفضل تركه فيكون يجوز له أن يستمتع فيما دون الفرج فقط نعم فيما دون الفرج فقط لحديث الحديث المخرج في صحيح مسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح اصنعوا كل شيء إلا النكاح نعم فيجوز له أن يستمتع نعم فيما تحت الإزار إلا أنه لا يأتي محل الأذى إطلاقا نعم هو موضع الحيض يعني الفرج هذا الذي ذهب إليه جماعة من المحققين منهم الحافظ ابن القيم رحمه الله وقال إن ما سبق من الأمر بالاتزار إنما هو من باب المبالغة ولا لا شك أنه يمكن التحرز في مثل هذا العصر أكثر من العصور السابقة نعم من هذه الحيثية نعم وهذا أمر ظاهر والله تعالى أعلم الجملة الثالثة في حديث عائشة وكان يخرج رأسه إلي وهو معتكف فأغسله وأنا حائض هذا يدل على ماذا كما سبق على طهارة الحائض وجواز نعم قيامها ببعض شؤون الزوج وما أشبه ذلك إضافة إلى أمور أخرى تتعلق بإيش تتعلق بالاعتكاف أن إخراج الرأس مثلا لا يعتبر إخراج للجسم وأن تمشيط المرأة لشعر زوجها أن ذلك لا يؤثر في الاعتكاف وخدمته وهذه الأمور نعم وأنه لا يراد التبذل في الاعتكاف كما هو بالحج مثلا شعثا غبرا فلا بأس أن يلبس الإنسان ويمتشط ويكون بهيئة حسنة وهو معتكف فإن ذلك لا لا يتنافى مع الاعتكاف ولا يؤثر فيه إطلاقا فضل نعم نعم هذا الاتكاء في حجرها رضي الله تعالى عنها تفسره الرواية الأخرى عند الإمام البخاري كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض فهذا يدل على أن الحائض يمكن أن تخالط نعم وأن ذلك لا غضضة فيه بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ ورأسه في حجري عائشة رضي الله تعالى عنها وكل هذا أيضا فيه مخالفة لما كان عليه اليهود لما كان عليه اليهود ولهذا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح نعم لما أخبر عن اليهود وما يصنعون سأله بعض الصحابة كأسعد بن زرارة رضي الله عنه فقالوا له أفلا نجامعهن فتععر وجهه صلى الله عليه وسلم وتغير ساءه هذا فال نعم تفضل معاذ هذه المرأة المشهورة العابدة التي لها أخبار يذكرها ابن عيم في الحليلة، لها أخبار على كل حال في كتب التراجم والسير والزهد وأخبار العباد وهي زوجة سله ابن أشيم وهو أيضا من العباد. فالمقصود أن معاذ سألت عائشة رضي الله عنها ما بال الحائض تقضي. الصوم ولا تقضي الصلاة لماذا فقالت أحرورية أنت نسبة إلى ناحية قريبة من الكوفة يقال لها حرورا كانت معقلا للخوارج موضع اجتمع فيه الخوارج آنذاك فنسبوا إليه فصار ذلك يطلق على كل من كل من ينتسب إلى رأي الخوارج يقال حروري ولو كان يسكن في بلد آخر نعم، فقالت أحرورية أنت فهم من هذا أن الخوارج كانوا يرون أن المرأة تقضي الصوم وتقضي الصلاة معا فلما سألت هذه عائشة رضي الله عنها قالت لها هل أنت من الخوارج ما وجه هذا السؤال فقالت لا ولكنني أسأل تريد أن تعرف ما الحكمة من ذلك نعم ويحتمل أنها قالت لها ذلك رضي الله عنها لما رأت في هذا السؤال من التكلف وكانوا يتكلفون وينقرون ويدققون في بعض الأمور ويأتون العظائم في المقابل يأتي يسأل عن أسئلة دقيقة جدا بالمناقش، تدل على شدة التحرز أحيانا وفي المقابل يأتي أمورا لا يقدم عليها إنسان عرف الله عز وجل كما لم كما في الخبر لما جاءوا إلى عبد الله بن عمر وسألوه عن دم البعوضة نعم يقتله المحرم فقال لهم تقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وتسألون عن دم البعوضة فيمكن أن تكون عائشة رضي الله عنها سألت واستغربت لما رأت في هذا السؤال من التكلف قد يكون هذا والمقصود أن أهل العلم يذكرون أن الخوارج كانوا يرون فإذا ثبت هذا أن هذا مذهب الخوارج فقول عائشة رضي الله عنها يحمل على هذا أحرورية أنت فالمقصود أن عائشة رضي الله عنها تقول كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصلاة ما ذكرت لها الحكمة التي سئلت عنها أجابتها أحالتها إلى النص نعم أحالتها إلى أمر الشارع نؤمر يأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم وهذه طريقة واضحة ومنهج في الجواب والرد كما قال الله عز وجل لما قال المشركون نعم إنما البيع مثل الربا يعني لماذا حرم؟ قالوا ذلك مبالغة جعلوا الربا كأنه أصل والبيع فرع يقاس عليه قالوا إنما البيع مثل الربا والقضية بالعكس لكن مبالغة منهم في استحلال الربا فكان الرد وأحلى الله البيع وحرم الربا انتهى كل شيء انتهى كل شيء نعم ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله انتهى كل شيء ما جلس يشرح لهم و... نعم هنا كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة لكن يمكن الجواب عن الحكمة في هذا فيما يظهر من الحكم المستنبطة فيقال إن ذلك يشق الصوم لا يدركها إلا مرة في, الشهر في السنة أليس كذلك في رمضان وأما الصلاة فإذا كانت تجل سبعة أيام أو نحو هذا ثم بعد ذلك في كل مرة تحتاج أن تقضي هذه الصلاة تصور النساء الآن بهذه الحالة شقة عظيمة جدا فخفف الشارع عنهم ذلك رحمة وفضلا وتخفيفا على المكلفين وإرفاقا بهم هذه حكمة ظاهرة وإن كانت مستنبضة طيب تفضل نعم قوله كتاب الصلاة الصلاة كلنا يعرفها ولا نحتاج أن نطيل ونذكر كلام أهل العلم وخلافات والخلافات والاستذراكات على كل تعريف الصلاة كلنا يعرفها في اللغة من ماذا أخذت هل هي مأخوذة من الدعاء لكون الصلاة تشتمل على دعاء المسألة ودعاء العبادة؟ دعاء بنوعيه وهذا هو المشهور عند أهل العلم أنها مأخوذة من أدل يعلي عامة الفقهاء وعامة أهل العلم أنها مأخوذة من الدعاء لوجود الدعاء فيها وبعضهم يقول أنها مأخوذة من الصلوين وهما عرقاني محيطاني بالذنب أو أنهما عظماني نعم في مؤخرة الظهر يتحركان ينثنيان إذا ركع الإنسان وسجد فهي من تحريك الصلوين سواء كان عرقين أو عظمين سواء كان هذا أو هذا أو غير ذلك مما يقال وهو كثير جدا معناها من الشرع هل مأخوذ من هذا أو ذاك أو أنها حقيقة شرعية أصلا معنى شرعي أطلقه الشارع لارتباط له بالمعنى اللغوي كما يقول الشيخ الإسلام بن ثيمي رحمه الله باعتبار أن الدعاء هو جزء من الصلاة جزء من الصلاة فيقول هذا الدعاء الذي هو جزء منها لا يصح أن يطلق عليها صلاة باعتبار هذا الجزء الذي يكون من قبيل الواجب مثلا أو المستحب وهذا الكلام لا يخلو من إشكال لأن الدعاء صلا دعاء مسألة كما سبق دعاء عباده فهو حينما يركع ويقوم كذا هو سائل بفعله ولا لا هو يطلب بفعله هذا يطلب ما عند الله عز وجل ثم أيضا هذا الدعاء موجود حتى في الفاتحة أهدنا الصراط المستقيم ركن والشيء قد يسمى ببعضه نعم والأمر في هذا سهل جدا لا يحتاج إلى تطويل وحقيقة الصلاة الشرعية هي عبادة معروفة ذات أقوال وأفعال مبتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم هذا هذا معنى الصلاة عن أبي عمرو الشيباني واسمه سعد ابن إيس هذا من الأئمة القراء شيخ لعاصم ابن أبي النجود وهو من المخضرمين من التابعين أدرك الجاهلية والإسلام عمره 120 سنة وفاته كانت قريبا من سنة 105 قيل قبل ذلك أو بعده على كل حال هذا من أصحاب ابن مسعود هذا من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه يقول حدثني صاحب هذه الدار وجاء مصرحا به في بعض الروايات أنه ابن مسعود وهو يعني قطعا وأشار بيده إلى دار عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه سادس الستة الذين أسلموا وأحد الذين هاجروا الهجرتين وهو أقرب الناس شبها برسول الله صلى الله عليه وسلم في الهدي والسمت والدل ونعم رضي الله تعالى عنه وأرضاه من كبار القراء وعلماء الصحابة نعم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله لاحظ هنا السؤال أي العمل أي العمل فهل يدخل فيه أعمال القلوب وأعمال الجوارح النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال الصلاة على وقتها طيب والإيمان أو أن المقصود أي العمل أحب إلى الله يعني من أعمال المؤمنين الذين دخلوا في الإسلام أسلموا الذين آمنوا بالله ورسوله أي العمل الذي يتقربون به إلى الله أفضل وأحب هذا السائل الآن مسلم ومن خيار الصحابة فيسأل أي العمل أحب إلى الله من أجل أن يعمل به فقال له الصلاة الصلاة لوقتها نعم الصلاة لوقتها هنا قال قال الصلاة على وقتها وفي بعض الروايات كما سيأتي الصلاة على وقتها إلى آخره ثم ذكر بر الوالدين ثم ذكر الجهاد في سبيل الله الجهاد في سبيل الله الأن هنا مسألة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر له الصلاة لوقتها وفي بعض الأحاديث التي يسأل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل العمل قد يذكر شيئا آخر نعطيكم بعض الروايات الصحيحة نعم في بعض السؤالات التي وجهت للنبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ابتداءا خذ هذا الحديث، حديث ماعز نعم، بإسناد صحيح عند الطبراني، أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده، نعم، ثم الجهاد، ثم حجة بره، تفضل سائر الأعمال كما بين مطلع الشمس إلى مغربها، وما ذكر الصلاة، نعم. وفي حديث آخر أفضل الأعمال الإيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حج مبرورة تفضل سائر الأعمال إلى آخره وما ذكر وما ذكر الصلاة نعم وفي حديث آخر أيضا حديث أم فروه أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها فقط لاحظ هنا هنا قال الصلاة على وقتها نحتاج هذه الرواية الصلاة في أول وقتها ما تفسير على وقتها هل المقصود أن يصلي في الوقت أو أنه يصلي في أول الوقت الأفضة تحتمل على وقتها فهنا حديث أم فروة عند أبي داود والترمذي بإسناد صحيح أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها هذا يمكن أن يكون تفسيرا لإيش على على وقتها وفي حديث ابن مسعود عند مسلم أفضل الأعمال الصلاة لوقتها عند مسلم ما هو على وقتها نعم وبر الوالدين ومن حديث أنس أفضل الأعمال الصلاة لوقتها وبر الوالدين والجهاد في سبيل الله وأيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أفضل الأعمال أن تدخل على أخيك المؤمن سرورا أو تقضي عنه دينا أو تطعمه خبزا هذا الحديث صححه الشيخ الألباني أحسنه وهو في سلسلة الأحاديث الصحيحة نعم لاحظ ذكر أمور نعم إدخال السرور أفضل الأعمال وهذا وهل يقال أن هذا أفضل من الصلاة على وقتها هل هذا أفضل من بر الوالدين هل هذا أفضل من الحج هل أفضل من الجهاد نعم وكذلك أيضا ورد أفضل العبادة الدعاء أفضل العبادة الدعاء أفضل العمل الصلاة لوقتها والجهاد في سبيل الله من حديث أبي مسعود ومن حديث أبي ذر أفضل العمل إيمان بالله وجهاد في سبيل الله بدون ترتيب بدون ثم وما ذكر الصلاة لوقتها فكيف نجمع بين هذه الروايات الآن من أهل العلم أن يقدر من من أفضل العمل فيشترك أشياء ويمكن أن نقول وهذا الجواب ما رأيته في شيء من الشروح وهو جواب معروف يذكر في غير هذا وهو أن أفعل التفضيل تمنع الزيادة ولا تمنع التساوي هذه قاعدة معروفة ليست من عندي هي قاعدة معروفة أفضل أن أفعل التفضيل لا تمنع التساوي ولكنها تمنع الزيادة ألا ذكرناه في الجواب عن بعض الإشكالات مثل ومن أظلم من منع مساجد الله ومن أظلم من, من افترى على الله كذبا ومن أظلم من ذهب يخلق كخلقي في الحديث القدسي فهذه إما أن تختص كل واحدة في باب وإما أن يقال هؤلاء بلغوا الغاية في الظلم فأفعل تفضيل أفضل تمنع أن يزيد أحد عليه لكنها لا تمنع أن يستوي معه غيره فأفضل العمل الجهاد في سبيل الله الصلاة لوقتها ذر الوالدين الإيمان بالله كلها قد بلغت المرتبة العليا في الفضل ويمكن أن يقاله وجه جيد لعله من أحسن هذه الأجوبة والأجوبة كثيرة جدا لكن هذا من أحسنها أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال ولهذا فإن شيخ الإسلام تيمي رحمه الله العلماء يتكلمون عن أفضل الأعمال ما هو؟ شيخ الإسلام وفيما أذكر الشاطبي أيضاً يقول ليس هناك عمل يقال إنه الأفضل على الإطلاق وإنما يختلف باختلاف الأشخاص واختلاف الأحوال واختلاف الأوقات وحتى البلد شيخ الإسلام يقول ما في بلد يقال الأفضل سكنها بإطلاق بالنسبة للمعين لا مكة ولا المدينة وإنما المكان الذي يجد الإنسان فيه قلبه ويستريح في عبادة الله عز وجل فهو الأفضل في حقه نعم، فأفضل العمل الصلاة لوقتها أفضل العمل در الوالدين الجهاد في سبيل الله وما إلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب في أحوال مختلفة فمثل شيخ الإسلام رحمه الله يقول إذا كان وقت نادى منادي الجهاد فأفضل العمل الجهاد وإذا كان وقت الحج فأفضل العمل حج مبرور وإذا كان جاء رمضان فأفضل العمل الصيام وإذا جاء وقت الصلاة المكتوبة دخل الوقت فأفضل العمل ما هو الصلاة نعم لأول الوقت إلا ما يستحب تأخيره كما يأتي إن شاء الله فيكون هذا باعتبارات مختلفة اعتبار الحال والزمان سوء في وقت ذكر كذا وسئل في وقت ذكر كذا نعم سأله شخص من المسلمين فقال له الصلاة لوقتها مثلا ما يحتاج, ما يحتاج أن يقول الإيمان بالله لأنه مؤمن لكن حينما أراد أن يقرر ابتداء مثلا أفضل الأعمال بإطلاق قال الإيمان بالله ورسوله مثلا عليه الصلاة والسلام إذا كان الرجل ليس ممن عرف بالجهات وال, وال, وال والشجاعة والقوة والبأس والقيادة وما أشبه ذلك قد يكون الأفضل بالنسبة إليه قراءة القرآن أو الذكر أو الصلاة نعم أو الصوم إذا كان الرجل غني ثري والناس بحاجة إلى صدقاته قال أفضل عمل صدقة إذا كان الرجل ربما يحب أن يظهرها قال له أفضل عمل صدقة السر نعم إذا كان الرجل ربما في مكان بارد أو نحو ذلك ويستثقل الطهارة أو يشق عليه فيقال لما يكون أفضل العمل مثلا الطهارة على الوضوء على المكاره مثلا وهكذا يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص مثل ما ورد في بعض الأحاديث كما أجيب في قضية النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في بعض الأحاديث دلني على عمل إلى آخره أحيانا ما يذكر بعض الأشياء ما يذكر الحج حينما يذكر شرائع الإسلام يمكن يكون ذلك قبل فرض الحج أو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره لأن, لأن هذا الرجل مثلا ليس من أهل الوجوب وهكذا والعلم عند الله عز وجل تؤذن